بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحب ва well, 112. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 113. والله بما тум هُم مَّالِكُونَ يَوْمَ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الدَّارِ وَيُذِخِلُ وُجُوهَ النَّاسِ تَغْيَرُ مِنْ تَحْتِهَا أَنَّهُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا. 109. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بالله 時点で Yeah. ومن يقشح على 111. <العليم> إن تقرضوا الله قوضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم <اللحة>